فكان جنودنا في الشان وفي عز وقصر ولا طلبهم الموت فانفرحت اوراسهم وخشيت اعراقهم وثبتت امناء في حقائق امورهم ليدرك قائد المنافس بان سنه الواحد في الناس لا يدري كيف يكون الشخص وقد يثبت في يد الله Sungguh terlalu sayang, tuh tak cukup di dalam hati. Tiada hukum, aku tak suka lagi. Tiada hukum, aku tak suka lagi. Tiada فلا تحزن على الذرية ونحن نحن أولياء في الحياة الزهرية وفي الآخرة ولذلك سيّد الله سيّد الله موسى أمين السلام والخبر إلى جدار يثيمين صلى الله عليه وسلم فأما الجدار فكان لغلامين يثينين في المدينة فكان أبوهما صالحا صاد عن العلماء فكان أبوهما صالحا عن جد السادع من يثينين فلا <تصفيق> لا أعوذ إلا الله ما أكرمه فيها من ثمرة والله لو خليرا عبد الله تاخذي عينا الدنيا مشتاق طير ما عند الله لو غيرك سير الله الرقناء ما عند الله من جديد صباحي من النواي من لكمات الله من جهاتك كنت ناغس في ذاتك بلا تتفاص هذه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 الله يبشرك أنك ستمتى وقت الله وألم وأن كلنا قوم ورسى المبينين.